التسجيل الثالث والتسعون استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه الحرية من أهم القيم التي أكرم الإنسان بها في الإسلام فإذا فقدت الحرية فلا معنى للحياة الإسلام دين القيم فيه يعلو الحق وتسود الأمانة وينتشر المعروف وتحترم الحريات لكن ما معنى الحرية الحرية في الإسلام تعني أن للفرد حق الاختيار دون قهر من غير إضرار بالآخرين هل أفهم من ذلك أن الإسلام ضمن حرية الاعتقاد نعم لكن بعد الدخول في الإسلام يطالب المسلم باتباع أوامره كلها لأنه هو من اختاره دون إجبار ما حدود الحرية في التعامل مع الآخرين أن يعامل الناس بما يتفق مع الأخلاق والقيم الشرعية وليس وفقا للقوة